يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرها يابسات من خرى يابسات لعل ارجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا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 وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ رامتن يوسف عن نفسه قل لحاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا رابدته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين